بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السابع والسبعون من التذكرة وعلى المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ولأبي سليمان الخطابي في هذا المعنى شعر أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام الأنس لي ونم السرور وادبني الزمان فلا ابالي هجرت فلا أزار ولا ازور ولست بسائل ما دمت حيا أسار الخيل ام ركب الامير قبل متابعة في الحشية واحد وهو من التسديل السابق متفق عليه البخاري ومسلم متابع في هذا المعنى كثير وسيأتي للعزلة له زيادات بيان من السنة ان شاء الله سبحانه وتعالى وكثرة الخبث ظهور الزنا وأولاد الزنا والعياذ بالله سبحانه وتعالى وذكر ابن وهب يحيى مولى الزبير أنه ذكر أن في زمان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خصف في بل المشرق فقال بعض الناس يا رسول الله يخصف بأرض وفيها المسلمون فقال فقال نعم إذا كان أكثر أهلها الخبث أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال علماؤنا رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم فيكون إهلاك جميع الناس عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي فيكون طهرة للمؤمنين ونقمة للفاسقين لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم بعثوا على نياتهم وفي رواية أعمالهم وقد تقدم هذا في المعنى فمن كان كانت نيته صالحة وثيب عليها ومن كانت نيته سيئة جوزي عليها وفي التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فأعلم بعد ما جاء في رحى الإسلام ومتى تدور أبو داود عن البراء بن نادية عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن لم يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما قال قلت أمين ما بقي قال مما مضى فصل قال الهروي في تفسير هذا الحديث قال الحربي ويوى تزول وكأن تزول أقرب لأنها تزول عن ثبوتها واستقرارها وتدور يكون بما يحبون ويكرهون فإن كان, فإن كان الصحيح سنة خمس فإن فيها قام أهل مصر وحصروا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وإن كانت وإن كانت الرواية سنة ست ففيها خرج طلحة والزبير إلى الجمال وإن كانت سنة سبع ففيها كانت الصفين غفر الله سبحانه وتعالى لهم أجمعين وقال الخطابي وقال الخطابي يريد عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن هذه المده إذا مقضت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف على اهله لذلك الهلاك يقال الأمر إذا تغير واستحال دارت روحاه وهذا والله اعلم اشارة الى انقضاء مدة الخلافة وقوله يقم لهم دينهم اي ملكهم وسلطانهم، وذلك من لدن ضائع الحسن عليه السلام معاوية الى انقضاء بني اميه من المشرق نحو من سبعين سنة وانتقاله إلى بني العباس والدين الملة والسلطان ومنه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليأخذ أخاه في دين الملك أي في سلطانه وقوله تدور رحى الإسلام دوران رحى كناية عن الحرب والقتال. شبه هذا واحد دائرة التي تطحن لما يكون فيها من قبض الأرواح وهلاك الأموفس في الحاشية واحدة صحيح الطبراني في الأوسط والصغير كما في المجمع ورجاله رجال الصحيح اثنان صحيح أبو داود متابع باب ما جاء أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قتل سل سيف الفتنة الترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه ما جاء بك قال جئت في نصرتك قال اخرج إلى الناس وطردهم عني فإنك خارجا خير لي من الداخل فإنك خارج خير لي منك داخل ولا صح فإنك خارجا خير لي منك داخل قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان في الجاهلية اسمي فلان بن فلان فسماني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبد الله ونزلت في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ونزلت في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ان لله سيفا مغبودا عنكم وان الملائكه قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتقردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة قال فقالوا وقتل اليهودي وقتل عثمان قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قلت ومثل هذا من عبد الله لا يكون إلا عن علم من الكتاب عن التوراة على ما يأتي أو سمعه من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسياتي قول الحذيفه لعمر ان بينك وبينها بابا مغلقا يوشك ان يكسر فصل قال, قال العلماء بالسير والاخبار انه دخل على امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه في الدار جماعه من الفجار منهم كنانة بن بشر فاشعره فأشعره مشقصا أي قتله به فانفضح الدم على المصحف ووقع على قوله سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقيل ذبحه رجل من أهل مصر يقال له عمار وقيل ذبحه رومان وقيل قتله الموت الأسود يقال له أيضا الدم الأسود من طغاة مصر فقطع يده فقال عثمان أما والله إنها الأول كف خطت في المصحف وهذه البلوى التي ثبتت في الصحيح عن أبي موسى أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال فقال إذا له وبشره بالجنة فإذا أبي بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال إذا له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيها ثم قال إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان بن عفان لفظ البخاري ذكره في مناقل عثمان قبل المتابع في الحاشية واحد ضعيف الترمذي بالنسبة لواحد هو مع رواه الترمذي يعني ليس الحديث الذي ذكر أخيرا وإنما الذي قبله مما رواه الترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام تابع وقد قول إن الصحيح في مقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لم يتعين له قاتل لم يتعين له قاتل معين بل اخلاط الناس وهم رعاع جاءوا من مصر ومن غير قطر وجاء الناس إلى عثمان فيهم عبد الله بن عمر متقلدا سيفه وزيد بن ثابت فقال له زيد بن ثابت إن الأنصار بالباب يقولون إن شئت كنا أنصار الله مرتين قال لا حاجة لي في ذلك كفو وكان معه في الدار الحسن والحسين وابن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومروان بن الحكم كلهم يحملون السلاح، فعزم عليهم في وضع أصلحتهم وخروجهم ولزوم بيوتهم فقال له الزبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا الا نبرح، فضاق عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن رضي الله تبارك وتعالى عنه من الحصار. ومنع من الماء حتى افطر على ماء البحر الملح فقعد حتى أفطر على ماء البحر الملح قال الزبير بن بكار حاصروه شهرين وعشرين يوما وقال الواقدي حاصروه تسعة وأربعين يوما ففتح الباب فخرج الناس وسلموا له راية وسلموا له راية في اسلام نفسه قال سليط بن أبي سليط فنهانا للإمام فنهانا الإمام عثمان عن قتالهم ولو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارها ودخلوا عليه في أصح الأقوال فقتله من شاء الله من سفلة الرجال وروى أوروى أبو عمر ابن عبد البر عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أدعو لي بعض أصحابي فقلت أبو بكر قال لا فقلت عمر قال لا فقلت ابن عمك قال لا فقلت عثمان قال نعم فلما جاءه قال لي بيده فتنحيت فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يساوه وليون عثمان يتغير فلما كان فلما كان يوم الدار وحسر عثمان فلما كان يوم الدار وحسر عثمان قيل له أنا نقاتل عنك قال لا إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر عليه وفي الترمذي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله, صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال يا عثمان لعل الله لعل الله يقمصك قميصا يقمصك قميصا حين ارادوك على خلعه فلا تخلعه لهم قال هذا حديث حسن غريب وفيه عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا مظلوما لإثنان وقال حديث حسن غريب في الحاشية واحد صحيح البخاري إثنان صحيح أحمد وابن ماجده والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وفي الزوائد رجاله ثقات وإثناده صحيح ثلاثة صحيح الترمذي أربعة ضعيف الاسناد الترمذي فيه سنان بن هارون صدوق فيه لين ويروى أنه دخل عليه عبد الله بن عمر بن الخطاب قال وانظر ما يقول هؤلاء يقولون اخلع نفسك أو نقتلك قال له أمخلد أمت في الدنيا قال لا قال فهل يزيدون على أن يقتلوك قال لا قال هل يملكون لك جنة أو نارا قال لا قال فلا تخلع فلا تخلع قميص الله عليك فيكون سنة كلما كره قوم خليفة خلعوه وقتلوه واختلف في سنه رضي الله تبارك وتعالى عنه حين قتله من قتله من الفجار أدخلهم الله بحبوحة النار فقيل قتل وهو ابن ثمان وثمانين سنة وقيل ابن تسعين وقال قتاده قتل عثمان وهو ابن ست وثمانين وقيل غير هذا وقتل مظلوما كما شهد له بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجماعة أهل السنة وألقي على مزبلة وألقي على مزبلة فأقام فيها ثلاثة أيام لم يقدر أحد على دفنه حتى جاء جماعة, جماعة بالليل خفية فحملوه على لوح وصلوا عليه ودفن في موضع من البقيع يسمى حش كوكب وكان مما حبسه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وزاده في البقيع وكان إذا مر به يقول يدفن فيك رجل صالح أو إذا مر به يقول يدفن فيك رجل صالح وكان هو المدفون هو المدفون فيه وعمي قبره لألا يعرف وقتل يوم الجمعة لثمان ليال خلون من ذي الحجة يوم التروية سنة خمس وثلاثين قاله الواقدي وقيل ليلتين بقيتا من ذي الحجة وكانت خلافته إحدى عش عشرة سنة إلا أياما قياما خلف فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه وقيل إن المتعصبين على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه من المصريين ومن تابعهم من البلدان كانوا أربعة آلاف وبالمدينة يومئذ أربعون ألفا وقد اختلف العلماء في من نزل به مثل نازلة عثمان الحقه الله سبحانه وتعالى جناح المغفره والرضوان هل يلقى بيده هل يلقي بيده أو يستنصر فجاز جماعه أجازة معكم من الصحابة والتابعين والفقهاء المسلمين أن يستسلم وهو أحد قولي الشافعي وقال بعض العلماء لا يسلم بيده بل يستنصر ويقاتل ولكل من القولين وجه ودليل وسيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى وقال بعض العلماء ولو اجتمع أهل المشرق والمغرب على نصرة عثمان لم يقدر على نصرته لأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنذره في حياته فأعلمه بالبلوى التي تصيبه فكان ذلك من المعجزات التي أخبر بوقوعها بعد موته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيئا قط الا كان وقال حسان بن ثابت قتلتم ولي الله في جوف داره وجئتم بأمر جائر غير مهتدي فلا ظفرت ايمانا قوم تعاونوا على قتل عثمان رشيد المسددي وخرج مسلم في صحيحه قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا بن عوف عن محمد قال قال جندب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 فقال ذلك الرجل كلا والله قلت بلا والله قال كلا والله قلت بلا والله قال ثلاثا كلا انه لحديث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حدثني قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني يخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلا تنهني ثم قلت ما هذا الغضب فأقبلت عليه أسائله فإذا رجل في فالحاشياء واحد صحيح مسلم متابع والجرعة موضع بجهة الكوفة على طريق الحيرة قيده الحفاظ بفتح الجيم ورواء، وقيده بعض رواة الحفاظ أيضا بإسكان روا، وهو يوم خرج فيه أهل الكوفة متقلبين متعصبين ليردوا إلى رثمان بن عفان أو إلى عثمان إلى رثمان بن عفان وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، وكتبوا إلى عثمان لا حاجة لنا في سعيدك ولا وليدك وكان وده سنة أربع وثلاثين وكتبوا إلى عثمان أي يولي عليهم أبا موسى الأشعري فلم يزل واليا عليهم إلى أن قتل عثمان ولما سمع بقتله يعلى ابن أمية التميمي الحنظلي أبو صفوان ويقال له خالد أسلم يوم الفتح وشهد مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حنينه والطائف وتبوك وكان صحاب الجند وصنعاء أقبل لينصره فسقط عن بعيره في الطريق فانكسرت فخذه فقدم مكة بعد انقضاء الحج فخرج إلى المسجد وهو كثير على سريره واستشرف إليه الناس وجتمعوا فقال من خرج يطلب بدم عثمان فعلي جهازه فاعان الزبير بأربعة بأربعمائة ألف وحمل سبعين رجلا من قريش وحمل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها على جبل جمل أذب ويقال أذب ويقال أثب لكثرة وبره اشتراه ابن أمية الحنظلي بمئتي دينار قاله ابن عبد البر في الاستيعاب وقال ابن شبا في كتاب الجمل لا اشتراه بثمانين دينار والأول أصح واسمه عسكر فذكر ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه قال كان عبد الله بن أبي ربيعة عاملا لعثمان على صنعاء فلما بلغه خبر عثمان أقبل سريعا لينصره فلقيه صفوان بن أمية وصفوان على فرس وعبد الله بن ربيعة على بغلة فدنا منها الفرس فحادت فطرحت ابن ربيعه فكسرت فخذه فقدم مكة بعد الضرر وعاش بمكة يومئذ من عيد فقد مكة بعد الضرر وعايشة بمكة يومئذ تدعو إلى الخروج تطلب دم عثمان فأمر بسرير فوضع له سرير في المسجد ثم حمل فوضع على سريره فقال أيها الناس من خرج في طلب دم عثمان فعلي جهازه قال فجهز من كثيرا وحملهم ولم يستطيع الخروج إلى الجمل لما كان برجله أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبيد عن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي السائب قال رأيت عبد الله بن أبي ربيعة على سرير في المسجد الحرام يحض الناس على الخروج في طلب دم عثمان ويحمل ما جاء انتهى كلام بن سعد في الطبقات ولا تعارض والحمد لله فإنه يحتمل أن يكون خرجا جميعا في نصرة عثمان فكسروا أو جتمعا بمكة ودعلا يجهزان من يخرج والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد ضعيف جدا في إسناده وصد الغابة وفيه محمد بن عمر وهو وهو متروك وكانت عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها حاجه في السنه التي قتل فيها عثمان وكانت مهاجره له فاجتمع طلحه والزبير ويعلى وقالوا لها بمكه عسى ان تخرجي رجاء ان يرجع الناس الى امهم ويرعوا نبيهم وهي تمتنع عليهم فاحتدوا عليها بقوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس أقف هنا